وإذا ناديتم إلى الصلاة تخذوها هزوا ولعبا <تصفيق> ذلك بأنهم قوم لا يعقلون One من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخمادير وعبد الطاغوت <تصفيق> كانوا واضل عن سوء السديد واذا قوم قد خرجوا به والله وترى كثيرا منهم يسار لديهم السحر لذي سما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا وَلَنَنْتِي تَنكَنِ مِن نُجُمٍ مَّاءٌ زِلَ إِلَيْكَ مِن وَبِكَ وَأَلْقَى مَا ويستعون في الأرض فسادا